هم الذين كفروا وصدوك معن المصدر الحرام والهدية معقوفة يبلغ محله ولو لا رجال أمم منون ونساء أمم منات لم تعلموهم أن لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا نديما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كذرع خرج شطه فآذره فاستغلوا فاستوا على سوقه فاستوا على سوقه يعجب الذرة علي غير بهم الكفاف وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا وقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أهل أمر الله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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لي مان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا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 بسم الله الرحمن الرحیم قاف و القرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر من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 بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْعُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ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 يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ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 إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا سحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم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 فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل تيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما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 إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ